حصريا على ش ب ك ة أ ذ و ا ق ا ل إ ع ل ا م ي ة 「お ين, ين, ين ا ل م ح و ا ل ا و ي ا ل ع ي و اللي ت و و و ت ر ا ل ا ماتت مشاعر ن ا ج ف ة والبرد ما بقى دفا وين المشاعر والحنين ل ي ت ق ت ل ى مر السنين ن ن ناجفة وين ي ماتت مشاعر ناجفة ما بقى وين المشاعر والبرد دفا ا و ل بقى ح ل ي ت ق تلا مر السنين يا صاحبي <تصفيق> يا صاحبي وين ا ل أ م ا ن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 ضحى بعمره في وفاه لين تركها يمحزي من مد له اطهر يديك لين جرح منه وفاه ضحى ع م ر في لي وفاة نتركها مدلة يديل يمحزين من أطهر من مدلة أ ط ه ر يدين يا صاحبي